إثنان، استمع للجمل الآتية وتأمل معانيها ثم قرأها القدس تقع في فلسطين المسجد الأقصى في القدس أول قبلة في الإسلام هو المسجد الأقصى الأماكن في الحرم القدسي هي المسجد الأقصى والجامع القبلي وقبة الصخرة والحجر المعلق